بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله و أصحابه ومن اتبعه ذلك فهذا مجلس من المجال بشعر في تداب التوحيد لإمام الدعوة الإمام المجدد محمد العبد الرحيم رحمه الله كان هذا المجلس لليله 22 من شهر صفر للعام 2020 وراضه ورده و المنشر و كنا قد وصلنا الى باب بسم الله الرحمن كتاب التوحيد للعلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمرسلين وبالصحيح عن ابن المصير عن أبيه قال لما حضر ابا طالب ابا خالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه عبد الله بن ابي اميه وابو جهل فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقال فقال له اترضى عن المله عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المقفل وأباء يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغطرن لك ما لم أنهى عنك فأنذر الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنظل الله في أبي خالد إنك لا تهدي من أحببتا ولكن الله يهدي من يشاء في هذا الباب يبني مصنف رحمه الله تعالى أيضا أهمية التوفيق وأن التوحيد هو أصل الهداية إنك نتاهد من أحباب والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية علميه أبي طالب إلى التوحيد أولا ومن لم يهتدي التوحيد فمن الذي أولى يعني لا يهتدي لما هو أدمى من التوفيق فمن جاهل التوفيق هو أجهل بما بعده فالهداية كما قال أهل الله على نوعين هداية سباب وتوفيق وهداية دلالة وإرشادة فهداية التوفيق والسداد من الله وخدمه لا يملكها إلا الله وأن هداية الدلالة والإرشاد فيها تكون للرسل والأنبياء ولأهل العلم ولطلبة العلم ولدعاء من الله على مصيره يذلون الناس عليه على التوحيد وعلى أحكام الله أجل وجل. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن, أن يلقنا عماه أو أن يموت عموه على كلمة التوحيد يدوده على همية التوحيد فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعلمه أن الله عز وجل يغفر لمشرك إذا مات على شركه ولحبه إلى علمه هرث عليه على أن يسعى آخر ما في وصعه من هداية الدلالة والإرشاد إلى آخر لحظة في عمر علمه يسعى إلى هداية هداية الدلالة والإرشاد لأنه مشبه إلى سبب نجاته من العباد الله وهذا بخلاف ما عليه أهل البدع والأهوات فتجد أحد هؤلاء يعلم أن شيخان يعني على عقيدة غير ثوية وقد يكون محاربا للتوحيد وأهله ويضم يعظمه ويتبعه على ما هو عليه من هوى إلى آخر لحظة ولا يرفع للتوحيد رأسا فأمثالها لا يخشى عليه نصور خاطمة نعوذ بالله نصور خاطمة فالهداية كل الهداية أن يوطق العبد إلى إقامة التوحيد في نفسه وفي أهل بيته وفي دعوته للناس هذه هي الهداية الحقيقية إنك لا تهل <تصفيق> إنك الهداف الأسباب ولكن الله يعلم عني <تصفيق> فنحن لما ندعو قومنا حكاما ومحكومين لهذا التوفيق فنحن نفذ له هذه الهداف ولكن لا نملك له هداف السباة فلا نملك مثلا لحاكم نصر أو لحاكم أي بلد من بلاد الإسلام أن يهدى إلى العقيدة الصحيحة نحن لا نملك له إلا هداية الدلالة والإرشاد فقط أن ندل له وأن ننصحها نحن أن نبين له إذا تيخسر للأحدين ذلك وكذلك لمن تحمل حكم هذا الحاكل أو الوالي من هذه الشعوب التي يعني وباعتراها الجهل بسبب ذياب العلماء إلا من رحم الله منه يحتاجون إلى هداية الدلالة ويحتاجون إلى هذا الحرف الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى عمه وهو في سكرات الموت يجعوه إلى توفيق فيليت الضعاب يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرف على هذا التوفيق تمام طلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن مي مثلا ان ايه ان عمه ان يشفع له في مجلس قويس الذي قد يعني يكون اجل ما يكون مجلس الشعب هذا او مجلس الشوره هذه المجالس النيابيه الحديثه ها ان يشفع له حتى يكون له صوت في ذكر هذا المجلس ها كي يعني يقول يعني نتكلم مين من اقامه الدور اولا ثم نقيم التوقيت بعدها انما يعني ان دفع بعمليه اضاله فقط كانه حماه ودب يعني عنه كي يبالغ اذا دار التضليل فكي لا يظنوا ان ان ينظم له مثلا ولا المظاهرات مثلا وأن يحميهم خلال هذه المظاهرات إلى أثر هذه الجزعة والمهدفات التي ما أنزل الله بها من السلطان والتي خالف بها هؤلاء من أهل الأحجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله باب <تصفيق> <تصفيق> Ma jaa ja, anna tababa kukribani Adami watarskihim dienahum huwa al-gurub al-shalidin Can you tell me about that? غير مثل الحديث اما الايه نسبه بالنسبه لقوله لقو... تعالى واتامن النبي والذين امنوا ان يستفسروا يعني جمله الايه واضحه انه يحرم علينا أن نستغفر المشرك وإن كان من كفر لا يجوز ان نقول مثلا مشرك او جاهر غفر الله او يعني لا ينفع ان لك إذا مات على شركة أو إذا كانوا لا ندعناه من مخسرة ولا, ولا نقول مثل الله بعد أن يموت رحمة الله عليك ونصد الله يرحمك وأن يفيدك خيرا على ما قدمت من خير بإذن شعوب أهل الإسلام. كما قال هذا الرجل هذا هو تحب دائما دعواني لتخفيف العذاب إن شارك يأتي هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعاته لعبنائه أبي طالب أن الله عن العذاب في الآثرة هذه شفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه في الآثرة ليس الدعاء من في الدنيا لا لا تسأل الله للمشرك أن يخفف الله عنه مدام مات الشرك والرسول صلى الله عليه لما استأذن رباه أن يذهب إلى قبل منه وأن يستغفر لنا فأذن له بالزيارة يقف ولم يعد يقف أنه يقول استغفار ومن ذلك أوله أن كان أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل وأيضا في هذا الحديث وفي غيرين من الأدلة عليه على يعني هذا التهاون في الحكم من بعض مني من اني وقع في التصور في, في انه جزم بان ان ابي صلى الله عليه وسلم يعني قد مات على غير الشرك او انه قد اسلم قبل ان يموت وان ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صديق ادعى ان يحيي ابويه فتى يعني يعرض عليه ان اسلام ماذا على ذلك بعض الافتنمه فكل هذا من الشك يعني من من الهوى الذي لا دليل عليه وللاسف منا قد وقع في هذا والف فيه وصنف فيه الصيوطي غفر الله له فكان عارضا للمتوسطه على هذه البدعه التي ما امر الله بها ولا سنها والشعرافق يحرصون على إحياء مثل هذه الخراسات في الإشاعة مثل هذه الأمور بين المسلمين تمريرا لهواسيهم والبضعاتهم ولذلك ألف أحدهم كتابا يمتصر فيه لإسلام أبي طالب يرد فيه نفسه وقد رد عليه أحد أهدبانه و... ولا بأس المحضر في مسائل فيه مسائل تصفير إنك لا تحبي من أحبرت تصفير قوله ما كان للتبيه <تصفيق> وهي المسألة الكبيرة تصفير قوله قل لا إله إلا الله لخلاف ما عليه من يدعي العلم وأن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل قل لا إله إلا الله فقبه الله فقبه الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه أرد من على من زعم إسلام عبد المختلف وأسلافه أرد على من زعم إسلام عبد المختلف وأسلافه قال صلى الله عليه وسلم استغفر له ولم يقلن له ما نُحيى عن ذلك ما بالغ السوء على الانسان نعم ما بالغوا طاعين الاسلاف والاكابر في ذلك لإستلال لا ابي جهل بذلك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 ووضوح فاجلي عظمتها قال يا اجلي عظمتها ووضوحها ان لهم اقتصروا عليها ما جاء ان سبب كفر بني ادم ان سبب كفر بني ادم ترك طغوان دينهم تركهم دينهم نعم هم اننا تركهم دينهم ان صر الكفر بني ادم هم باب ما جاء ان سبب تطرب بني ادم تركهم دينهم وهو الغلو الصالحين وطهر الله الزوجين يا أهل الكتاب لا أخروا في دينكم وفي الصحيح عن ابن عباة رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تبرن آلهتكم ولا تبرن وجدا ولا سواعا ولا يقوس ولا يعوق ونصرا قال هذه ولا تضرون آلهتكم ولا تضرون وندا ذكروا الأمر الأخرى على تعالى وقالوا لا تضرون آلهتكم ولا تضرون ودا ولا ثواعا ولا يهوث ولا يعوق ولا يهوث ويعوق ولا يهوث ويعوق ولا يهوث ويعوق هذه هذه اسماء رجال الصالحين من قوم نوح فلما هلكوا او الشيطان الى قومهم ان انصبوا ان انصبوا فلنصبنا. ان ينسبوا التي كانوا يجلسون فيها ام طابا نعم وتموا بهذه اسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك اولائك ونسي العلم عبدت نصي؟ نصي؟ حتى اذا هلك اولائك ونسي العلم نسيوا قال ان القيم غنم الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عقبوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل وعملوهم وأن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضعوني كما تصروني لا تضعوني كما أقرافي كما أقرب لا تظنوني كما اضطرت كما اضطرت النصارى لا لا تكسر. لا تكن مثل لا تظنوني كما اضطرب النصارى من إنما أنا انا عبد اقول عبد الله ورسوله يبدو أن نصنف في هذا الباب في ديان أصل الشرق وتاريخ الشرق في جاني آدم سبب أثر جاني آدم ما هو ما هو الذي أدخل الشرق على على هذه الدنيا ما هو الذي أدخل الشرق على على من جاء بعد آدم عليه السلام من بنيه آدم عليه السلام ضغفة وأنجث على هذه الأرض بالتوحيط كان على التوحيط وكانت حواء على التوحيط فظل بن آدم على التوحيط ما يقرب من عشرة كرون كما قال ابن عباس الزلال هنا <تصفيق> ما بين آدم و نور عشرة كرون كلها على الإسلام فكيف بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام كما ذكر ابن عبدال في هذا الأثر أن رجال الصالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ننصبهم أنصابا لهؤلاء الصالحين اجعلوا لهم مقامات وشيدوا القبور وشيدوا المقامات على هذه القبور كي يعني يقولون إبراسا لكم تتذكرون به أحوالهم من الصراح ومن فعل الصالحات إذا, إذا, إذا رأيتم وإذا ذهبتم من هذه القبور هكذا ينضأ الشيطان مع الإنسان درجة درجة ولذلك حضرة سبحانه وتعالى من خطوات الشيطان قال ولا تتبع خطوات الشيطان فإياكم وإياكم خطوات الشيطان فإنه لا يضل الإنسان مرة واحدة إنما يضل الإنسان درجة درجة فيزين له أهوى الأمور أولا فإذا راضي بهذا وقبل هذا انتقل به إلى مرحلة أعلى مدام وجده يستجيبه لوسائسهم ولأوانيرهم ولذلك كانت تشييف القبور وتعظيم القبور والجناء عليها مصرما في شريعة الله في شريعة الإسلام الخاتمة لأن الأمم السادقة من لبنوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قد ضموا من هذا الباب وادخلت الشيطان عليهم الشركة من هذا الباب من ذات تعظيم المقامات والقمور والأنصاف والأصنام فالأصنام التي عبدتها القريش كانت من هذا الباب كانت أصناما قد نصبت أيضا لرجال لهم يعني مقام عند القريش أو عند العرب في ذلك الوقت فلا بدل استهانة هذا الامر ولا ينبغي لي التهاون فيه ولا يسمى هذا بالشرك القديم الشرك هو الشرك لا يعني لا يتغير الا أن تقوم الشرك الهو ثنيه هي وثنيه كما قالها ركب اهلها الطائرات وين اخترعوا ومخترعوا منين من الاختراعات الحديثه فهم في وثنيه لا لا تختلف عن الوثنيه التي كان عليها قوم نوح والتي عليها من جاء بعدهم من الوثنيين المشركين ولما كان الشرك يكون بسبب تعظيم الانبياء والصالحين وبعضهم يعني الاولياء كما كما يقال حضر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر و يعني وادان بوجه صريح أنه لا يحب أن يبالغ في مسه لا تطروني يعني لا تبالغ في مسه الإطراء هو المبالغة في المسه الغلو في المسه كما أقرب النصارى ابن مريم ابن مريم فسبب سب النصارى أنه قد باله وغالوا في مجحي عيسى عليه السلام حتى رفعوه إلى مرتبة الإلهية وقال هو ابن الله هو الله هو ثالث ثلاثة هكذا فعل الغلوب بالنصار إنما أنا عبد هكذا كذا يصرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد ليس إلها وليس ابنة لله وليس شريك عم الله وليس وليس من الملائفة وليس من الذين من الذين خلقهم الله على صفة تخالص صفة بقية العباد هو عبد إن كانه سيد على العباد ولكنه عبد صلى الله عليه وسلم هو عبد ورسول هو عبد رسول هو يميز على بقية العباد لأنه رسول مرسل من الله قل إنما أنا بشر مثلهم يوحى إليه هذا والفارق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية العباد أنه يوحى إليه. هذا الذي ميزه الله ورفعه الله بيه على بقية العباد إنما هو عبد من العباد لا. اقرأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سوى الغلوف فإن أهلك من كان قبلك فإنما أهلك من كان قبلكم عن غلوب ولمسلمين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنصعون قالها ثلاثة <تصفيق> الحديث الأول إياكم الغلوب <تصفيق> فاخرجه احمد في مسنده الطباري في زمن كبير قرنا شيئا وغيرهم باذن الحسن وفيه ديرنا وقرناه الفن ان سبب هناك من سبقنا من الامم كان الغلو الغلو في الأموات الغلو في تعظيم الصالحين الغلو في الانبياء فيا الغلو الغلو مجاوزة الحد ان يجاوز العبد حده وهنا هو ذو قرين الغلو والتقعر اضطناط وطه وتعمق والغلو والتقعر كلها دي صفات مذمومه صفات مذمومه هذا كالمتنطعين هذا راضح وتراه ظاهراً فالتنطع مهدد لصاحبه إياك أن تتنطع وأن تغالي لا في الوسائس ولا في تعظيم أحد ولا في تكلف ما لم يكلفك الله به ولدالك كان الخوارج هم الرؤوس المتنطعين وبسبب هذا هلك <تصفيق> ومرك من الدين مروق الساهم الرميّة بسبب هذا التنقّي مركّت يعنينا ترجم أحضر من الولو وأحضر من التنطيق. وحضر مني من أن تسيرك خلف وفاوش الشيطان عليك باليصف إلا الدين يصف ولا المشاجة أدي أدين أحد إلا غلبها لا تشدد على نفسك ولا تتنطر وعليك بحركية السمحة اقرأ ba pa babu maja ni na في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدت وفي الصحيح عن عاعشة أن أمة لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من السوار فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عنا الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت اذكر <تصفيق> لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطوه خميصه له على وجهه يطرح خميصه له يطوه يطرح خميصه الله. يضره خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصار اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير ولولا ذلك أبرز قبره أبرز قبره على, على الصغير على... أمرز قبره ولو... ولولا ذلك أمرز قبره غير أنه خلي أن يفتقذ مسجدا مم. أو كرسيا أن يفتقذ مسجدا مم. ولمسلمين الجن ابن عبد الله قال مم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لخمس وهو يقول إني أمرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت مستخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابك من خليلا ala wa inna man kana palaku kau yaattakiuna kuhura and biya ihin masajida alawalattahul quhura masajida ba inni an hakum an gallida na ha anu axi ma hayatitumma inna hu raana wawa والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها معنى قولها قول وهو معنى قولها نعم قول عائشة هذا الضماني يعود على عائشة رب وهو معنى قولها خشي أن يتخذ <مسجي أن يتكذف> مسجدا أن يتخذ مسجدا وان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع اقصدت الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا بل كان موضع بل كل موضع بل كل موضع يصلى فيه يضمن مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْتَقِرًّا وَطَهُورًا وَلِأَحْمَدَ بِطَلَلٍ جَيِّدٍ وَلِأَحْمَدَ مَرْبُوعٌ مِنْ الصَّخْرِ وَلِأَحْمَدَ وَلِأَحْمَدَ بِطَلَلٍ جَيِّدٍ عَلَيْهِ نَمْرُودِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَن تَدَرَّكُهُمُ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا في هذا الباب أورد أم صنف على التغليم في من عبد الله عند قبض رجل صار فكيف إذا عبد فكيف إذا كان اعتقاد ان هذا الرجل الصالح انه يملك انه يملك اا تصريف شؤون هذا الكون يعني من نشري دي في العباده فقط بل اشتركني في الربوبيه ايضا وهذه مصيبه ان هو لا يفهم كما كنا ذكرناها في المجلس السابق والذي قد يكون قد يكون بعض ولم يحامها قد تكون استشكلت على بعض منكم حينما قلنا إن هؤلاء الذين يعفقدون إنه يوجد ما يسمى بالدوان أو يعني مشاكل ذلك يحضر فيه الأولياء يحضر فيه الأولياء ليصرقون شؤون الكون أن هؤلاء أجهل أو أغلب كفرا من أبي جاف هذا الذي صرح بالمصنف هنا في غير المناظر مصنح به أكثر أو بتفصيل أوسع في كتاب كشف الشبهات وطبعا المصنف لم يطلق هذا الكلام أو لما يطلق أهل الليل من هذا الكلام فهذا يكون عليه على الإطلاق ليس على التعليم وطبعا نحن يعني تعلمنا أن مقام الإطلاق يختلف عن مقام التعليم هذا واضح فإنزال حكم الكفر على معين يحتاج إليه إلى توفر الشروط وإلى منتفاق مواعي هذا واضح نفرد أنكم هذا الكلام ولا تحتاجون إلى مثل هذا التوضيح لكل موضع راستم فيه مثل هذا الإطلاق خاص ها؟ فعليكم إيه أنت متابهوا يعني لا يعني لا تغيب عن افاه لكم هذه القواعد المقرره هناك قواعد قررناها وانتبه لا نحتاج لتكرار هذه القواعد في كل ايه مناسبه نتعرض فيها لمثل دي, دي, دي مقام الاطلاق يختلف عن مقام التعليل واطلاق الكف يختلف عن على انزال هذا هذا الكفر على معين هذا واضح ونحقق ان نقرا ما قاله الامام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشوائب في توضيح هذه المسائل نقرا لي رقم 2 نقله من في المتن ان لا تقرا الصفحه قال المصنق إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات رحمه الله تعالى فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تصفير هذه الكلمة وما عرضه جهال الكفار ما عرضه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلصر بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق. ان معناها لا يخلق ولا ينضبط الا الله ولا يدبر الامر الا الله فلا خير في رجل جهال الكفر جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله وإذا عرفت ما بكرت لك معرفة القلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسول من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من اهل انطواء وعرض ما ما اصبها غالب الناس في من الجهل بهذا افادك فائدتين الاولى الفوز بفضل الله وبرحمته الفرح بفضل الله ورحمته الفرح الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون فنحن نريد أن ننتقل إلى الموضة الشاذلة بعضا هذا عندما تصل إلى هذا الموضع نبدو أن من أقوال بعض من انتفد إلى هذه الأمة من غلاب المتصوفة نحن بن عربي الذي كسره جمع من أهل العلم عليه بالإلحاد والظلال حتى ندرك أن كفر أنثال أولئك قد وفاق الغصف وفاق ما كان عليهم الشركون الأولى وأن كفرات أغلب من كفر أبي جسد يقول ابن عربي كما في رساله اسمها في كتاب له باسم المان اسمها المنزل القد ومقاله محال فهو مطبوع في ضمن رسائل العرب وتطبعاتها دار صادر فنحن فيقول في تعريفي القطب القطب مركز الدائره ومحيطها ومراكز الحق عليه مدار العالم له رقائق ممتزه الى جميع قلوب الخلائق الخير والشر على حد واحد لا يترجح واحد على صاحبه وعنده لا خير ولا شر ولا يكي موجود ويظهرك هنا خيرا وشرا في المحل القابل في المحل القابل لها بحكم الوضع عند أهل السنة وكذا في المحل القابل بلوظة والانتساب لعن السنة وإلى أن قال فالأسرار إليه منصف. إذا كان المحبوب يعرفه كل شيء فكيف القطب الذي توقفت عليه حوائش العالم القطب هذا هو القطب الرئيسي وعلى نوعين ولكن عندما يسمى القطب القديم والقطب الحديثي شفايا كذلك؟ فكيف, فكيف القطب الذي توقفت عليه هوائز العالم من أولي الأثريين ف ف فقال بعد ذلك وسأل بعض العارفين عائفة آخر وأنا حاضر بمدينة فارس عن شخص الوقت هل هو الآن موجود أم لا فقال المسؤول لا ولكن منهم ينتظر فعرفنا في صورة لأنهم لن يعلم في قبل. وقلت ما عندهم من عرفة سر الله المكسوس أو المكسوس العالم شيء فلو علم أن القدر صاحب الوقت ما من يهودين ولا رسرانين ولا نحن من النحن مملة من الملم إلا ونفسها صبط إليه طبق اليه محدده فيه للسر المودع عندهم لا يستاه هذا هو. هذا هو ايضا غيره الشيخ عبد الرحمن الوكير رحمه الله تعالى في مقالاته التي كانت يكتوبها على التصوص وأهله من خلال مجلك الهدي النبوة تعريفه وبيانه هذا القد وبيانه عوالمه ف طال الق سطورور الطية تن جو تجر الله من الربوبية والإ هيية وخل على وهم من با في فيلسة العق العقل الأول وت الصوفية الق وَخِيلَ إِنَ الْقُدَّةِ هو أكبر متمكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض في كل جمال عليه تدور أحواله الخلق تدخل توضع الخلق عشاء الله لا ادخل تودع الصلاة هو في الكون يطرع علينا الله القطب هو أكبر الإنسان القطب هو أكمل الإنسان متمكن في مقام طردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض في كل زمان عليه تدور أحوال الخلق وهو يسري في الكون وهو يسري في الكون وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة وانال روحي في الجتدي فييد رووح الحياتي على الكون الأاعلى والأسل وقد ي ثم الغور باتبار التجاء الم الجوف إلي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهو على نوعين القطب هذا ما يسمى بالقطب القديم أو القطب المعنون وما يسمى بالقطب الحادئ او الحس تقسيم ما أنذر الله بمسلطان فالأول يكون قطباً من نسبة إلى جميع المخلطات في عالم الغيب والشهادة قم الثاني الحادث واكمل انسان متمسك في مقام الفرديه مقام الفرديه هو على مقام الايه او عليه حقيبه ايه الروح ويقول الشعراء نقل عن ابن عربي والمخطب الواحد الممد لجميع الانبياء والرسل والاقطاب من حيث انشئ أن انسان او من قام الحين انشئ أن الانسان الى يوم القيامة هو روح محمد فكذا يجان ينطل الشعران ينطل هذا على ابن عربي وعلى ذيل عقيدة ليس الشعران الشعران نعم وهذا القطب اعوان لا هو قال انه القطب الذي يعد الممد لجميع الانبياء والرسل والاقطاب من بعده من حي من حين الناس الانساني الى يوم القيامه وروحهم يعني يعدوا قطب الاقطاب الاقطاب عنده. على طريقه المصاره كل هذا القب اعوان اولا الامامان هذا القب على يمينه امام على يساره امام ثنا بمنزله الوزيرين له <تصفيق> أحدهما لعالم الملك والآخر لعالم الملك على رجلك. نوت. وثانيا فالاوتاد اربعه. نوت. فبدا اول نقطة الاوتاد اربعه. و, و طويله مشله. كلما مات قطب اربعه كلما الوقتي أقيم مكانه, مكانه واحد منه وعلمهم طيب من قطب الأقصاد وإن ماتوا فسدت الأرض ما تبا يعتقل غلافة انتصوفة <تصفيق> ثم ثالثا الأبدال ثم راضعا النجباء ثم خامسا النقباء وقيل إن عدد الأبدال أربعون منهم 22 في الشام وثمانية عشر في العراق وأما النجباء قلنا مسكنهم بمسر وعمل النجباء أن يحملوا على الخرق أفقالها وعددهم سبعون أما النقباء فعددهم ثلاثمائة وقيل خمسمائة هؤل الذين يستخرجون خبايا الأرض ويقول أبو الحسن الشازلي في تصرف القدر له التصرف العامة والحاكم الشامل التام في جميع المملكة الإلهية فهكذا رأيكم إن كفر أغلب من كفر أبو جدي وأيضا ما يناسب المقام هنا ما جاء في رسالة المخطوطة وضيط حديثة ما عندها رياض السادات في إزداد الكرامات للأولياء حال الحياة وبعد المناس تصنيف القاضي عبد الحليم أو عبد الحليم ابن محمد الرومي الحناس المتوفى في العام الثالث عشر بعد الألف منهجة وجاء هذه رسالة ضمن عدد من الرسالات قبعة في مجلد سماه صاحب بجمع المقال في إذباب كراميات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال عشر رسالة تراسية عم الكباره فقالوا له هذا الرومي احنث اقرا يا شبابهم فقال بعضهم وقال بعضهم اما كراماتهم في حياتهم ثابتة وقد وردت بها نقول الكثيرة أما بعد موتهم فلم يرث لنا نقل عن ذلك وبعضهم قال إني سمعت من شيخي أنه يقول نحن نقلد الأشعرية الشافعية في كرامات الأولياء إذ هي إنهم ثابتة بعد الموت انتهى وظاهر هذا القول أنه ينكر كرامات الأولياء بعد موتهم أو أنه لا يعرف الحكم في مذهب الحنفية وقال بعضهم إن الولي إذا مات انقطعت أعماله كلها حتى كراماته وتصرفاته من الكون وأما زيارة قبوره والدعاء عندهم gihajatin nas to na pau anna ala pa wali mala kan yu amu ala dua yu zain bin yuang yu anmi yu amu ala dua is zain pa pa saja ولا دخل لولي صاحب القبر في شيء من ذلك ولا دخل لولي صاحب القبر ولا كرامة له بل هو متناعم في قبره بل هو متناعم في قبره بل هو متناعم في قبره, قبره. ويعرب من يذره كالأمواك وتداول على ذلك أيام وسنون إلى أن قال بعضهم قد رأينا في مناقب شيخ الإسلام القب الرباني والفرد لرج المحقق والفرد لرج المحقق الصمداني والفرد المحقق الصمداني أصل مداني شيخ السندي والطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعدن حقيقتي وما سيدي محمد شمس الدين شمس الدين الحنفي نضعنا الله تعالى ببركاته وكرم الله سره وصبر امثاله مم. انه قال إذا مات الولي انقطع تفرده من القول أصابت ولو اصابته اصابه اصابه اضابه اخطاء في ظهره فالولي ليس له تفرد لا في اثنتي حياتي في بعد موته <تصرف> وكانت تصرفات لصاحب الولايه الذي يتولى بعده ثم انتشر هذا الكلام بين الحنفيه الى امصار بعض الناس ينهون عن الدعاء عند قبور الأولياء بنفظ طلب الداعين حوائجهم من الأولياء لأن من يجع عند قبورهم يقول يا زيدي فلان يا زيدي فلان اضحاجتي نحو أن يقول يا إمام يا شافعي أنا قطير الحالي أغنيني أو خلص حقي من فلان أغنيني أو خلص حقي وإني محتاج إلى كذا يا سيدي شمس الدين يا حنفي يا سيدي شمس الدين يا سيدي شمس الدين يا حنفي أو في ديني أو في ديني أوليا سيدي أحمد يا بدوي كبا وكما كما هو عاده الظالمين لأولياء في زماننا من الرجال والنساء والخاص والعام والجاهل ويقولون إن هذا الكلام إن هذا الكلام كفر لمن يقوله لأنه يشرك الولي مع الله تعالى وينسب الفعل لوليه الميّد دون الله تعالى انتهى ما لما سوف يقوله في رده لذي شبه بزعميه لأنه من يطنع هذا يعني يدعو أن ينسب هذا التصرف الأوليك هو سوف يرد على لذي شبه بزعميه وسمعت ذلك مهارا في أماكن حتى أن بعضهم بغف كثيراً في ذلك فأجبته مراراً لأن كراماتهم ثابتة بعد موتهم ولم تنقصد بل هي ثابتة لهم إذ إن الولي إذا مات يكون كالسيف المغمود فإذا مات فجرد من غمبه كما فوه بذلك اكابر الاولياء الثقات في كثير من كتبهم الذي تثبت لمن يطالعها التي تثبت لمن يطالعها الذي تثبت لمن يطالعها, تثبت لمن يطالعها يجوز له زياره قبورهم والدعاء المذكور ولا مانع لذلك من جواز هذه الأقوال من الزائرين ويثابون على زيارة قبورهم وعلى الدعاء عندها لا فيما الإلحاء بالدعاء فقد ورد أن الله يحب الملحين في الدعاء والحديث مطلق وكونه عند قبور الأولياء, قبور الأولياء فهو أسوأ للإجابة رأيتم هذا الخلاف ما أفكر المصنف هناك هذا الباب لبو التغليم على من عبد الله عند قبل رجل الصالح هنا هذا الرجل يدعو إلى خلاف هذا يدعو إلى أن الدعاية عند قبور الصالحين أدعى للإجابة فكذا زعم ويحرم على من يحرم ويحرمه على من يمنع الناس من زيارتهم أو من الدعاء عند قبورهم أو الطلن من الولي كما ذكر لا يكون شريكا مع الله تعالى لأن كل أحد من المكلفين لأن كل أحد من المكلفين يعلم أنه لا يقضي الحوائج إلا الله تعالى ولا يميت ويحيي ولا ينزق إلا هو ولا يقطعه ويصل إلا الله سبحانه وتعالى وإلا الولي وحياته في ذلك كسائر الخلق وغاية الأمر أن الله تعالى يقدر عبده على الفعل حتى يفعل مطلوبه وقد تقرر لنا في الأقائد أن الله تعالى يخلق للعبد الإستطاع عند الفعل لا قبله ولا بعده فإذا خلق له ذلك فعل وهذا أمر ظاهر بين الناس ولا يخفى على أحد وقال جاء حقوبة الأشعار هذا لنبتره كلامي يسألكم الله أن الله يطلق عند الفعل هذا هذا الاعتقاد الأشهار هذا من ضمن المواضع التي زل فيها الإمام التحاوض في عقيدته والتي استدركها عليه آلاله ف... فهنا هذا الرجل يقول إن هؤلاء الذين يسألون الولية عند قدري الحجر لا لا يعني يلذب من هذا أن, أن, أن يعتقدوا أن هذا الولي شريك لله أن هذا الولي شريك لله يقول إن دعاء الولي ليس شركا لا لا, لا يعتد أو لا يعتبر شركا لماذا يقول لأنه هؤلاء الداعين يعتقدون إن هذا الولي يزعم طبعا ليس ليس بصحيح لا يملك التصرف مع الله ولكنهم ولكن الله الذي أقدره على هذا السلام وهل وهل مجرد عائل وليه حتى وإن اعتقدوا إن الولي لا يملكوا التصرّف مع الله ولا يملكوا أن يفعل هذا من دون النار هل هذا بحاجة ذات اللي يعد شركا؟ وهذا بسبب جهلهم بمعنى التوحيد أصلا هم قصروا التوحيد على توحيد الرموضية فقط فالي يظنوا أن الشركة في العبادة ليس شركة مزرّم التوجّه لو بالدعاء يعد العبادة وهذه العبادة لا تكون إلا لله وفينها حتى وإن يعتقد إن, أن هذا الوليد لا يملك شيء من دون الأقوى الله ولدي أقدره هذا الفعل ومجرد أن يطلب هذا من الولي من دون الله فقط أشرك بالله العظيم الشركة الأكبر في العباد وطبعا هو أن يغرضوا الطرف عن حقيقة هؤلاء وهؤلاء للأسف كما ذكرنا النماذج من بعض كلام الولاء منهم لم يقتصروا فقط على الشركة العباد بل وقعوا ايضا في الشرك في الربوبيه فجمعوا نعم بين نعم وكانوا اجهل من المشركين الاولين إن انهم مشركون او ما اشركوا في الربوبيه وما هنا وما فصل لهذا الشرك بهذه الطريقه فهم وضعوا القواعد التي ما خفرت على بال أبي جافي في الشركة الرمضية وفي الشركة الإنبياء وأوراده من الشبه التي ما خفرت على بال الأوائل من المشركين في قوم نوح ولا في كفار قريش فهم قد أخذوا هذا الشرك من إيه؟ من, من من أولا الفلاسفة القدامة وزادوا عليه وأطلوا عليه وفرعوا عليه حتى بلغوا ما بلغوه من هذا الغلوء الشميع الذي جعل كفرهم أغلب من كفر من سبقه وإن وإن تسبوا صورا ربهدانا للأهل القدام ولذلك يعني الذي عليه جمهور أهل العلم وكفر ابن عرب هذا وكفر ابن سبعين وابن فارق من ثلان ذاته وقال الحديثي وقيل السلامة تعالى في الدرس القادر وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصليه hm bin fa